أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجنوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينذن الملاك بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عن يشركون.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 بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخين والبغان والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء انا هداكم اجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرعة بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقنون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 إلهكم إله واحد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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة وَدُخُولُ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةً مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ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 ليبين لهم الذين يختلفون فيه ولأعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه إنما قولنا لِشَيْءٍ إذا أردناه أن نقول له كون فيكون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 وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالعنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلاف فيه وغدو ورحمة وغدو ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل مِنَ السماء ما فأحيا بِهِ الأرض بَعْدَ موتها إن فِي ذَلِكَ لعائِة لقوم اسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِلًا لِلشَّارِبِينَ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 وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بلوتا ومن الشجر ومهما يعرشون ثم كل من كل الثمرات ثم كل من كل سبل ربك ذللا ذلٌين يخرج من بطنها شرابٌ مختلفُ ألوانه فيه شفاءٌ فيه شفاءٌ للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 في الرزقه فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله جعلن لكم من انفسكم أزواجا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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه منا رزقا حسنا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ نَزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَنٌّ عَلَى مَوْلًاهُ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير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 ومن أصواتها وعوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين والله جعل لكم من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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُوْكِرُونَهَا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُوْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولو شاء الله لجعلكم أمم تواحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون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 انتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 وإذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قادوا إنما أنت مفترض بل أكثرهم لا يعدمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى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 بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتنو ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 كانت آمنة مطمئنتين يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغداً من كل مكان يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعام الله فكفرت بأنومن الله فأذاق الله لباس الجوع فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدًا من كل مكان يأتيها رزقها غدًا من كل مكان فكفرت بعنهم الله فَكَفَرَتْ valot اللَّهِ ja اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ me ja Romila, hei, Vaka-valot me ja ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون فقولوا مما أرزقكم الله حلال طيبا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 ولا تقولون ما تصفون سنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 ثم إن ربك للذين عملوا الصوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفة حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أو حين إليك عن التبعملة إبراهيم حنيفاً حنيفاً وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 اللهم مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون